لأن البايع قد يتضرر بالمشاركة فيقول للمشتري ردها جميع أو اقبلها جميع ولا أريد أن أشاركك في السيارة فصل وإن اشترثناني شيئا فوجداه معيبا فرضيه أحدهما ففيها روايتان إحداهما للآخر رده نصيبة لأنه جميع ما ملكه بالعقد فملك, فملك رده بذلك كما لو انفرد والأخرى ليس له رده لأن المبيع خرج عن ملك البائع كاملا فلم يملك المشتري رده مشقصا كما لو اشترى العين كلها ثم رد بعضها وإن اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا فرضيه أحدهما ولم يرضه الآخر مثلا بالسيارة اشتراها أخوان أو جاران أو صديقان اشتريا السيارة معا بعشرة آلاف هذا دفع خمسة وهذا دفع خمسة ثم تبين أن بالسيارة عيب أحدهما صاحب ضرورة وحاجة ملحة قال أقبلها بعيبها والآخر قال لا هنا لا أقبل النصف هذا معيبا فهل له الرد أو لا روايتان هداهما تقول نعم له الرد لأن الرجل لا يلزم بشراء المعيب الرواية الأخرى تقول ليس له الرد لأن البائع سيتضرر باع السيارة بعشرة آلاف ثم أحد الشريكين رد نصيبه فالسيارة خرجت من ملكه جميع وقبض العشرة يريد أن يرد خمسة من القيمة ويكون شريك للآخر هذا ما يريد المشاركة يقول اقبلوا السيارة جميعا وردوها جميعا نعم. ولو ورث اثنان خيار عيب في سلعة فرضي احدهما سقط رد الاخر لان العقد عليها واحد بخلاف شراء الاثنين فانه عقدان ولو ورث اثنان خيار عيب في سلعة فرضي احدهما سقط رد الاخر لان العقد عليها واحد الاثنان لم يشتريا السياره مثل المثال السابق الذي شر السياره ابوهما ثم تبين ان بالسياره عيب ثم مات الاب وورث الولدان هذا الرد بالعيب ورثاه عن أبيهما أحدهما قال لا نريد السيارة لأنها معيبة ولا حاجة لنا بها نردها الآخر قال لا نحن في حاجة إليها وإنما نأخذ العرش فأراد أحدهما أن يرد نصيبه فهل له ذلك؟ هذا لا ليس له ذلك لماذا؟ لأن العقد على السيارة من قبل شخص واحد بخلاف الصورة السابقة فالاثنان اشتريا السيارة معا من هذا الرجل فقد يملك احدهما الرد لأنه قل أنا اشتريت منك نصف السيارة فأنا أرده لكن هذه تختلف عنها لأن, لأن السيارة خرجت من مالكها دفعة واحدة لشخص واحد فيقال للاثنين اتفقا اما على الرد جميع او على اخذ الارش جميع نعم فانه عقده وان اشتراه وان اشترا واحد من اثنين شيئا فوجده معيبا فله رد نصيب احدهما عليه منفردا لانه يرد عليه جميع ما باعه هذه بعكس الصورة السابقة السيارة مشتركة بين اثنين ثم جاء شخص واشترى نصفها من هذا واشترى النصف الآخر من الآخر فلما اشترى السيارة من اثنين وجد بها عيب قال احدهما عمي او خالي استحي ارد نصيبه عليه لكن الاخر لا لا اجامله فاراد رد المبيع نصيب رد نصيبه عليه دون الاخر فلا باس بهذا فله حق لما لانه اشترى نصيب هذا كامل واراد رده كامل من الأصل ما له إلا نصف السيارة فهو رده عليه رد عليه نصفه وقبل النصف الآخر وإن اشترى واحد من اثنين شيئا فوجده, فوجده معيبا فله رد نصيب أحدهما عليه منفردا لأنه يرد عليه جميع ما باعه ويقبل نصيب الآخر لأنه يقول أستحي أرد هذا السلعه على أخي أو على عمي أو على خالي وإنما الآخر شريكه رد عليه نصيبه فله ذلك لأنه في هذه الحال رد على الرجل كل ما اشترى منه لأنه أصلا اشترى منه نصف السيارة ورده عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل ما هو قدر أرش البكاره؟ أرش البكاره وأرش العيب والأرش كله طريقة واحدة يقوم الشيء مثلا بهذا العيب ويقوم سالم من العيب. والعرش هو ما بينهما تقول امرأة تعمدت الافطار في شهر رمضان فما الحكم؟ إذا كان فطرها بدون عذر فيحرم عليها ذلك وعليها التوبة والاستغفار والندم على ما فرط منها وقضاء هذه الأيام أما إذا كان الإفطار لعذر لمرض فلا يخلو إن كان هذا المرض يرجى برعه فتقضي من ايام اخر وان كان هذا المرض لا يرجى برؤه فتطعم عن كل يوم مسكينا ولا شيء عليها يقول نحن أتينا من المغرب صائمين فلما وصلنا هنا السعودية يوم الخميس وجدنا الناس في عيد فما حكم ذلك والعيد في المغرب يوم الجمعة إن كنتم صمتم تسعة وعشرين يوما فقد أتممتم الصيام ويلزمكم فطر الخميس وإن كنتم تأخرتم عنا في الصيام فيلزمكم فطر يوم الخميس لأنه يوم عيد وقد ظهر الهلال ولا يصح لكم أن تصوموا وعليكم قضاء يوم عن اليوم الأول الذي نقص عليكم يقول هل القبر مخصص لها مقياس محدد لان في بلدنا يكون القبر جدا صغيره وهنا نرى قبور كبيره القبور ليس لها حد اما من, من ناحيه الطول فتكون بقدر الميت فقبر من هو قصير او صغير صغير على قدره وقبر الطويل على قدره هذا من حيث الطول أما من حيث العمق في الأرض فهذا يختلف باختلاف الأرض أحيانا الأرض يسهل العمق فيها فيحسن النزول فيها حتى يؤمن النبش أو الانكشاف وأحيانا الأرض تكون صلبة وصعب العمق فيها فيوضع ما فيحفر فيها على قدر ما يكفي ولا يشق على الحافر يقول قدر الله اني قتلت شخصا خطا ولم يعلم اولياء المقتول ولو علموا باني القاتل نبشت الفتنة نشبت الفتنه وانا ضاقت علي الدنيا بما رحبت فماذا اصنع وما الذي يلزم علي هذا لا يخلو ان كنت قتلته نتيجه مضاربه وما كنت تتوقع أن يحصل القتل أو الوفاة بهذه المضاربة فهذه من أنواع العمد أو شبه العمد حتى وإن كنت تتوقع أنه خطأ فعليك أن تسلم نفسك للولاية والولاية ستأخذ الحق منك وتضمن ما تستحق أنت من حق ولا يسوغ لك أن تخفي هذا إن كنت صادقا والقتل خطأ مئة في المئة فليس عليك شيء إلا الديا والكفارة والديا حق لأولياء الميت وإن كنت غير صادق في قولك فكونك تعطي الحق منك في الدنيا خير لك من أن يؤخذ منك في الآخرة لأن الحقوق مؤدات ولا بد حتى إنه لا يقتص للشاة الجما من ذات القرن وبعد القصاص النسبة للبهائم يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا وبالنسبه للمكلفين سيتم القصاص ولا بد المقاصه في الحقوق وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المفلس لما سال الصحابه رضي الله عنهم اتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال لكن المفلس من امته من ياتي يوم القيامه بحسنات أمثال الجبال ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار فكون المرء يسلم نفسه في الدنيا ويسلم الحق الذي عليه لأن هذا حق لآدميين بخلاف الحق الذي لله جل وعلا فنقول للعبد للسائل استتر بستر الله ولا تفضح نفسك حق لله لا تفضح نفسك استتر بستر الله والله جل وعلا يعفو عنك مثل ما ستر عليك في الدنيا يسترك في الاخره ان شاء الله واما حق الادميين فلا بد من رده اما ان ترده في الدنيا او ترده في الاخره يؤخذ من حسناتك تقول والدي توفي قبل ستة في ستة عشر رمضان قبل ثلاثين عام كم أدفع فلوسا في في الأيام الباكي من رمضان إذا كان أبوك توفي تقول في ستة عشر رمضان فإن كان قصدك أنه ما صام الستة العشر العيام التي من اول رمضان لمرضه فليس عليه شيء ما دام أنه استمر معه المرض حتى توفاه الله فلا يلزمك شيء ولا يلزم أن يعطى من تركته إطعام ولا غيره وإنما الذي يطعم عنه أو يصام عنه من عليه صيام تمكن من قضائه فلم يقضه حتى توفاه الله فهذا يصام عنه او يطعم عنه عن كل يوم مسكين مثلا مرض في رمضان فلم يصم ثم شفي فتمكن من القضاء في شوال وذي القعدة وذي الحجة مثلا وفي محرم مرض ومات في هذه الحال تمكن من القضاء ولم يقضي فيطعم عنه أو يصاب عنه أما من استمر به المرض حتى توفاه الله فليس عليه شيء ولا على أوليائه يقول إذا كنت انوي الحج مفردا فهل يجوز أن أقوم بعمرة أو أكثر في أشهر الحج تنوي الحج مفردا فهل يجوز أن تقوم بعمرة في أشهر الحج ما يكون هذا إذا أتيت بعمرة في أشهر الحج وأقمت بمكة فيكون حجك متمتع وعليك هدي التمتع أما إذا أديت عمره في أشهر الحج ثم سافرت لبأهلك ثم جئت بالحج مفردا فمن حقك أن تأتي به مفردا أو متمتعا لكن اذا اعتمرت في اشهر الحج وحججت من نفس السنه ولم تسافر بينهما فانت متمتع هذه صفه التمتع وليس المرء الذي يجعل لنفسه يقول انا اكون مفرد وهو قد اعتمر في اشهر الحج واما اذا كان قصدك سقوط الهدي عنك فان كنت من المقيمين بمكه فلا فليس عليك هدي حتى ولو كنت متمتعا يقول رجل من اهل مكة عمل عمرة في شوال واراد الحج هل يعد متمتع رجل من اهل مكة اعتمر في شوال واراد الحج هذا يكون متمتع لكنه ليس عليه هدي التمتع لان المكي والذي هو من حاضر المسجد الحرام سواء حج متمتع أو قارن فليس عليه هدي وإنما الهدي على غير حاضر المسجد الحرام فهو متمتع وليس عليه هدي وإن كان لم يعتمر في أشهر الحج وحج فهو مفرد نعم تقول امرأة من مصر جاءت لزيارة شكيكها المقيم بمكة وعملت عمرة في شوال ومكثت الى الحج هل تعد من اهل الحرم ام هي متمتعة اذا كانت هذه المرأة تمرت في رمضان وستبقى الى الحج وتحج فهي تعتبر مفردة وليس عليها هدي تمتع لأن عمرتها في غير أشهر الحج وإنما العمرة التي في أشهر الحج هي التي تجعل المرأة متمتعا وهذه اعتمرت في رمضان قبل أشهر الحج وجلست وتحج من نفس العام فليس عليها هدي وتكون مفردة يقول عندنا في المغرب أناس يذهبون مع الجنازة ويذكرون واخذون يذهبون ساكتين فهل عندنا فحصل عندنا خلاف لا ندري من نتبع الذكر مع الجنازة ما ورد فلا ينبغي أن يكون الذكر أو الكلام في حمل الجنازة وإنما لو حصلت الموعظه أو الذكرى بعد وصول الجنازة إلى المقبرة في حال تجهيز القبر فقد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الذكر أثناء المسير بالجنازة كالذي يقول وحدوه أو اذكروا الله أو نحو ذلك هذا بدعة ما ورد والعبادات والأشياء التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا توقيفية يتوقف فيها على ما ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول بلغت من العمر ثمانية وأربعين سنة ولم اصلي إلا منذ سنوات فماذا أفعل في الصلاة التي تركتها هذه السنوات فاني أصلي وقتا مع وقت صبحا مع صبح وظهرا مع الظهر وهكذا فهل هذا يجوز شرعا عليك أولا أن تحمد الله جل وعلا الذي هداك للإسلام ولم تمت وأنت تارك للصلاة فتكون في النار كافر في النار والصلاة لمن حافظ عليها برهان ونجاه يوم القيامه ولم ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامه مع هامان وقارون وأبي بن خلف فليحذر المرء الاهمال وتضييع الصلاه ومن من الله عليه بالهدايه بعد الاهمال فله فعليه أن يحمد الله على ذلك وأن يكثر من نوافل العبادة ولا يقضي مع الظهر ظهر ومع العصر عصر ومع المغرب مغرب لا هذا ما ورد والمرء إذا ترك الصلاة باستمرار يكفر والعياذ بالله لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه والله جل وعلا يقول فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم فإن تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فدل على ان من ترك الصلاه لا يخلى سبيله بل يقاتل ومن ترك الصلاه فليس باخ لنا في الدين وانما هو عدو فتارك الصلاه كافر حتى وان كان تهاونا او كسلا على راي كثير من العلماء وعند الجميع يقتل تارك الصلاه الا انهم اختلفوا في قتله حدا او كفرا وعلى المرء ان يكثر من نوافل العباده ويحمد الله جل وعلا الذي هداه للتوبه ووفقه ويكثر من الصالحات ولا يلزمه أن يقضي ما تركه لأنها سنوات طويلة وليست بيوم أو يومين أما من ترك الصلاة يوما أو يومين يظن أنه معذور فيجب عليه المبادرة بالقضاء ولا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام العقل باق فإذا ذهب العقل سقطت التكاليف الشرعية البدنية يقول هالك عن زوج وأب وأم وثلاثة أبناء وثلاث بنات كيف تكون قسمة للزوج الربع لوجود الأبناء وللأب السدس وللأم السدس والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الانثيين يقول هل التدخين من كبائر الذنوب؟ التدخين محرم، وهو ضار بالبدن، وضار بالمال، وضار بالدين، فهو كبير من الكبائر يجب على المسلم أن يتوب منه، وأن يقرع عنه، وأن ينصح الآخرين بتركه، لأنه ضرر محب، لا خير فيه، وهو من الخبائث. والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بانه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين